وهذه قصيدة تونس وفرنسا للشاعر محمد الأسمر حي في تونس شعبا عربيا هبى إعصارا على الباغعتيا خاضها شعواء نارا ودما خاضها موتا فيه أبيا من يعش منهم يعش حرا ومن مات منهم مات موتا قدسيا أي شعب خالد في تونس روّع الأعداء شيخا وفتيا مثل أعلى إذا الشرق اعتلى سلم المجد له عاش علي يا فرنسا أنت أجريتي دما طاهرا في تونس حرا زكيا إنها جندرك أخرى رفعت لبن الشرق لواء يعربيا وهي لا تحرقها النار وهل تحرق النيران عزما مغربيا اجعلوا فيها مقيما عسكريا إن تشاءوا أو مقيما مدنيا فكل الاثنين لا تبصره تونس إلا عدوا أجنبيا يا فرنسا أنت أطغى دولة بغيها دوى على الشرق دويا يا فرنسا أنت وحش فوقه بات فيه بدم الناس رويا أنت في المغرب ليث هائج هذه الهند إذا شئتي فهيا يا فرنسا هذه الهندو فهيا وأرين الباس والعزم القوية يا فرنسا هذه الهندو فهيا لنرى مجد فرنسا العسكرية كم تلقيت عليها صفعة ثم أخرى ثم آثرت المضية يا بني الشرق وهذه تونس نهضت فلينهض الشرق سويا طال عهد الشرق بالذل فهل بات ذل الشرق ذلا أبديا عمموا الثورة في أرجائه بكرة في كل يوم وعشيا وكذاكم أن من مات بها لقي الله شهيدا وطنيا قل لأمريكا إذا لاقيتها كان ما قلت لنا قولا فريا يا لها شتى وعود صوتها لشعوب الشرق صوغا أبقريا ما له في غمرة لا تنجلي ما له ما زال بالغرب شقيا يا بني الغربي كفا كفا لم يعد أمركم سرا خفيا كم وعود لكم منطولة أيكم كان مع الناس وفيا إنما أنتم جميعا دول تحكم العالم حكما قصريا ليس بكم من يرانا أمما كلكم يطلبنا أكلا شهيا أكذا الإنجيل قد علمكم أكذا ما قلتم عنه رقيا